فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سُبْحَانَ <كشف> <مرجعكم> ثم إلينا ما رجعكم ثم إلينا ما رجعكم فننت بما كنتم تعملون.